بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس طورت و اذا النجوم انتدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المغودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا صُحُفٌ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ جَوَارِكُمُ النَّسِيلِ إِذَا عَاصَفَ صَبَا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إنه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم قوة عدد العرش مكين مطاعف أم أمين وما صاحبكم بمجنون ولن قد رآه المبين وما هو على الغيب الظليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء عميكم